يا أيها الذين آمنوا أحلت لكم بهلمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد